الدرس الثاني الجو مثلج واحد استمع للعبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور تحت الصفر ثلج مثلج ضباب ضبابي رجل الثلج فصل الشتاء التزلج قفاز معطف وشاح